السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعان خطيب مسجد الشورى مع سلسلة فكهيات وقد بدأنا حديثنا في اللقاء الماضي عن الزكاة يتفضل الآن فضيلة الشيخ محمود جميل لاستكمال ما بدأنا. تفضل يا شيخنا الحمد لله رب العالمين وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد فسنبدأ مباشرة بفضل من الله عز وجل ومنة منه في هذا اللقاء المبارك الطيب أننا سنتكلم عن زكاة الفطر بداية ثم بعد ذلك بمشيئة رب العالمين سنتكلم عن زكاة المال وما يخصها بأمر الله عز وجل بالنسبة لزكاة الفطر فإننا من البداية نريد أن نؤكد أنه هناك فرق هناك فرق بين جمهور الفقهاء وجمهور العلماء هذه كلمة من البداية أريد أن أقولها حتى لا يتمسك البعض برأي واحد دون أن يبحث في هذه الأمور ولو بعد ذلك أن يحدث الناس فجمهور جمهور الفقهاء على أن صدقة الفطر تخرج طعام أنا معك في ذلك إلا الإمام أبا حنيفة ما معنى كلمة جمهور الفقهاء معناها أن مالكا وأحمد والشافعي هؤلاء الثلاثة قالوا صدقة الفطر أي زكاة الفطر تخرج طعاما جميل ثم أتى الإمام أبو حنيفة فقال تخرج مالا للفقير هذا كان في عهد الأئمة الأربعة ثم أتينا إلى عصرنا الحديث فوجدنا أن أكثر أكثر العلماء في عصرنا الحديث في كثير من المجامع الفقهية قالوا أن مصلحة الفقير الآن أن تعطى له نقودا إذا هناك اشكال هذا الإشكال هل نخرجها حبوبا أم نخرجها طعا أن نخرجها مالا وأنا أقول لك تعال معي بداية إلى سيدنا رسول الله لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الناس. وقبل أن أقول النبي كان ينظر إلى أحوال الناس، فإنني سأتعلم معك أخي الحبيب أن العبادات العبادات التي فرضها رب العالمين علينا أوجبها رب العالمين الآن رب العالمين بداية كقاعدة عامة، ثم فصل في داخل كل عبادة على أحوال الناس. اشرح لنا ذلك؟ لنتعلم سويا حينما يقول رب العالمين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إذا الصلاة واجبة على أمة النبي باسرهم اذا نودي للصلاة وجب على الجميع أن يصلوا هذا أمر جميل لكن اسمع إذا كنت مسافرا هل حالي كحال المقيم قال لا إن كنت مسافرا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة تصلي الصلاة الرباعية ركعتين تصلي الظهر ركعتين لأنك على سفر تصلي تستطيع أن تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير تستطيع أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير نظر إلى حال المسافر وعامله على وضعه أنا لست مسافرا يا رب قال انظر إلى حارك هل أنت تستطيع أن تصلي القيامة القيامة في الصلاة الفرض. قلت نعم يا رب أنا لست مريض قال اذا واجب عليك أن تصلي صلاة الفرض وأنت قائم أن تستمع إلى القرآن وأنت قائم أن تركع أن تسجد أن تؤدي كل الحركات لأنك صحيح يا رب أنا نصف مريض بمعنى أنني أستطيع أن أقف أستمع الإمام في الفاتحة فحسب ولكني بمجرد أن تنتهي الفاتحة أشعر بالمرض الطبيب قال لي لا تقف أكثر من ثلاث دقائق فقال رب العالمين تستطيع أو علمنا أن نجلس بعد هذه الدقائق المعدودة لا أستطيع أن أركع انحني قدر المستطاع لا أستطيع أن اسجد عليك أن تنحني قدر المستطاع فيوضح لنا القرآن فيقول الذين يذكرون الله قياما حال القيام وقعودا لا يستطيع أن يقوم وعلى جنوبهم لا يستطيع الحركة لا قاعدا ولا قائما فيصلي على مستلق على جنبه على ظار على حاله لا يستطيع أن يحرك يد أو قدما يصلي بعينيه على حسب الحال فإن دخلت في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أمر عام ثم ماذا هذه المرأة حامل هذه المرأة كبيرة السن هذا الرجل شيخ كبير هذا رجل مريض هذا الرجل مسافر. فقال الله وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من ايام اخر وقال في آية قبلها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال رب العالمين ليعلمنا أنه عن كل يوم للشيخ الكبير أو المريض الذي لا يرجع شفاءه أن نطعم مسكينا هذا الحال في الصلاة والصيام في الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفص ولا فسوق ولا جدال في الحج ثم يعلمنا هذا يأتي إلى النبي يا رسول الله فعلت كذا قبل كذا افعل ولا حرج طالما أنه ليس في ركن له وقت معلوم بزمان معلوم بمكان معلوم كيوم عرفة فيأتي يا رسول الله فعلت كذا قبل افعل ولا حرج هذا حال ثم يأتي النبي في عام رأى فيه أحوال الناس أنهم يحتاجون إلى الطعام فأو كان ذلك في عيد الأطحية فصعد الحبيب المنبر وهو يخطب الناس خطبه العيد فقال ايها الناس كلوا واطعموا ولا تدخروا فاتى العام الذي بعده فصعد النبي ايضا في خطبه عيد الاضحى فقال ايها الناس كلوا واطعموا والدخروا فنظر الصحابه إلى النبي محمد قالوا يا رسول الله امرتنا في العام الماضي ان ناكل وأن نطعم وأن لنا ندخر ثم أمرتنا هذا العام أن ندخر وضح لنا يا رسول الله بين لنا الأمر علمنا والنبي يقول لهم كان بإخوانكم حاجة كان بإخوانكم حاجة فأردت أن تعينوهم عليها لو قلنا إخواننا في الصومال الآن ماذا يحتاجون يحتاجون مالا ويحتاجون طعاما ويحتاجون كسوة ويحتاجون عقاقير كعلاج وغير ذلك. فمن استطاع أن يذهب بالمال فهو بها بطعام فهو بها إلى غير ذلك نرجع إلى ما بدأنا صدقة الفطر في عصرنا الحديث لا بد أن ينظر إلى أربعة أمور وهذا القول أعلمه لإخواننا الذين يتعرضون للفتوى للناس ويقيم كل منهم قاضيا حاكما بأمره فيقول رأي صواب لا يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب وكأنه أصبح مشرعا بدل النبي محمد نقول إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حينما وضع مبدأ الاجتهاد في الأرض نظر إلى حال من اجتهد فأقر هذا وأقر هذا حينما قال صلوات ربي وسلام عليه من كان يؤمن بالله ورسوله فلا يصلّي العصر عصر إلا في بن كريزة واختلف الصحابة في منهم من صلى ومنهم من لم يصلي وأنتم تعلمون القصة حتى عادوا إلى النبي فأقر هذا وأقر ذاك الشاهد أن من أراد أن يستف أن يفتي الناس فلينظر إلى حال المستفتي في أربعة أمور أن ينظر إلى الزمان والمكان والحال والشخص ينظر إلى شخصية المستفتي وإلى حاله وإلى مكانه وإلى زمانه فإن قلت أن هناك إخوانا لنا في الواحات فهؤلاء أغلب ما عندهم ويشتهرون به هو الطمر فلو أخرج أحدهم طمرا لأنه أكثر طعام عندهم وإن أخرجنا لهم من عندنا مالا قالوا الأولى أن تأتوا لنا لأننا في صحراء جرداء أن تأتوا إلينا بالدقيق وأنتم تعلمون أن القمح يطحن ولكن أين المطاحن الآن في مدينتنا على سبيل المثال فهذه البلدة الموجودون فيها يحتاجون إلى الدقيق يحتاجون إلى شعير مطحون يحتاجون إلى تمر يحتاجون إلى أرز هو عندهم أفيد من المال في مدينة مطروح كذلك في عالي الصعيد كذلك لكن حينما نتكلم عن بلدتنا فتخيل أخي الحبيب لو كل منا نظر إلى العزبة الغربية في البدرشين إلى مدينة مطرهينا إلى مدينة سقارة إلى ضواحي مدينة البدرشين والمدينة عندنا لو كل منا أخذ كيلو 756 جرام أو 2 كيلو أرز أو مكارونا أو دقيق أو تمر وأرسلها إلى فقير واكتمل عنده 20 كيلو من كل صنف كل واحد من هؤلاء الفقراء اكتمل عنده عشرون كيلو طمر والآخر اكتمل عنده عشرون كيلو ارز والآخر اكتمل عنده عشرون كيلو مكرونا وهو يحتاج إلى لبس عيد لأولاده يحتاج أن يكمل شهر رمضان لأن المرتبات لن تأتي إلا في آخر الشهر كما تعلمون وسوف تأتي المدارس بعد أيام من عيد الاضحى وهو كما تعلمون ونحن خارجين من ثورة الأسعار ارتفعت فيها إلى عشرة أضعاف ولا نجد بعض الأقوات ولذلك ماذا سيفعل؟ أنا أسألك أنت سؤالا أخي الحبيب سيأخذ العشرون كيلو أرز التي اشتراه اشتراها المرء منها الكيلو بخمسة جنيهات أو بستة جنيهات فأصبح الرجل عنده عشرون كيلو من الأرز في ستة جنيهات على سبيل المثال بمئة وعشرون جنيه إذا ذهب بها إلى هؤلاء الذين يبيعون الأرز بكم سيشتري منه هذا الجوال أنت تعلم بكم سيشتريه على الأقل بسلسة أربع الثمن فقد أررنا بالفقير إذا مصلحة الفقير في بلدتنا أن تعطى له مالا لكن قبل أن يرد علي إنساء ويقول إن فلانا يقول كذا أقول لك من أعطاها حبوبا سقطت عنه وجزاه الله خيرا ورفع الله شأنه وأحسن الله إليه ولكنني أقول له لا تقبل الآخرين أن يدفعوا هذه الأمور ولكن أمرهم بثلاثه أمور أؤمرهم أن يروا حال الفقير فيعطوه على حسب الحال فإنك أخي الحبيب ان كنت دارسا لمدة الفقه فانت تعلم أن مصلحة الفقير اشترط الفقهاء أن مصلحة الفقير تقدم في الصدقات والكفارات والنذور والزكاة ان كنت دارسا للفقه أما إن كنت دارسا فأنا أقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كل صاحب صنعة أولى بصنعته لا أقول ذلك أنني صاحب صنعة في فقل لا حاشا لله بل أنني أقل الناس علما وأكثرهم جهلا وأقول ذلك دائما وإنما أنا أحاول أن أبلغ إخواني قليلا قليلا مما في جعبة الفقهاء وجعبة العلماء أقول لك أخي الحبيب مصلحة الفقير الآن أن نعطيها له مالا لكن إن أخرجتها أخي الحبيب حبوبا لا حرج عليك لكن بشرط أنك إذا سئلت لا تقول إطعاما قل هناك رأيان هناك رأيان رأي يقول مالا ورأي يقول طعاما وأنا أرجح كذا قل وأنا أرجح كذا ولكن إن فعلت كذا فلا حرج كل مصلحة الفقير أبدا ليس هواك لأنني أقول المفتي يفتي المفتي يفتي بما بما ينصلح به الحال بدون تفريط في الدين بدون تفريط في الدين وسأقول لك كلمة أرجو أن تنتبه إليها إن هناك نساء في بلدتنا أسأل الله العفو والعافية حينما لا يجدون مالا واسأل من يبكي ليلة نهارا بسبب هذه الأمور أخي الحبيب مالا إن أردنا أن نحسب ذلك كيف نحسبه ان أردنا أن نحسب ذلك فأقول لك كيلو 756 جرام بما يقرب من 2 كيلو لربع زي ما بنقول بالبلدي. خليها عليك شوية وخليهم اتنين كيلو اتنين كيلو من أرز كيلو بحوالي خمسة جنيه ونص مكرونة بحوالي كيلو أربعة جنيه ونص الدقيق بحوالي أربعة جنيه لما تيجي تعمل متوسط هتلاقي حوالي تسعة جنيه ونص يبقى ما تسقط به الزكاة عن الفرض الواحد عن الفرض الواحد عشر جنيهات لكني أقول لك هذا بالنسبة لأقل الناس من امتلك قوت يوم وليلة من امتلك قوت يوم وليلة أما من امتلك فهل يدفع عشر جنيهات يا أخي أعن الناس إن استطعت أن تدفع عن كل إنسان من أسرتك مئة فادفع وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون واسمع اسمع بشارة أهديها إليك يقول الله في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة في كل سنبلة مئة حبة إذا كانت الحبة التي هي من مخلوقات رب العالمين حينما توضع في الأرض بإرادة الله تخرج مئة حبة فكيف بعطاء ربك الذي قال وعقب فقال والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اسمع فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هل علمت أخي الحبيب أنه لماذا أتت كلمة الحسنى فلم يقل فأما من أعطى واتقى وصدق بالزكاة وصدق بأمر الآخرة وإنما قال وصدق بالحسنى وابحث عن كلمة الحسنى في القرآن ستجد قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ان أحسنت احسن إليك وزيادة والزيادة فوق الجنة أن ترى الذي خلق الجنة إن كنت تريد الجنة والذي خلق الجنة طبق قول ربك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ماذا ستفعل معه يا رب قال الله فسنيسره لليسرى سيكون أمر الصدقة عليك يسيرا وسيسر الله لك أمرك وسيخلف عليك فسنيسره لليسرى وأما من بخل قال عشرة جنايات عشرة جنايات هم قالوا عشرة هندي عشرة هنزود لي إحنا كزبائن بالعافية إحنا البن بنجيبه من الهوى اسمع يا سيدي ماذا يقول ربك وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة وما يغني وما يغني عنه ماله اذا تردى اذا تردى وقع في جهنم مالك لن يغني عنك ان حبيبك ونبيك طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها سيدي وقرة عيني كان ياتيه خراج العام أي مغزون السنة فيسأل بعد ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام عندكم طعام يقولون لا يا رسول الله لا يا رسول الله أين نفدت أخي الحبيب أنفقوها جميعا حبيبكم جالس يوما فأتاه رجل فقال أعطني يا رسول الله قال ليس معي ولكن اذهب إلى فلان وقل له اذهب إلى فلان وابتع علي, وابتع علي اللي احنا بنسميها النهاردة قل له هات على حسابي قل له هات على حساب محمد روح خذ اللي انت عايزه وهات على حساب محمد فقال أحد الصحابة إن الله لم يكلفك فوق طاقتك يا رسول الله فغضب النبي غضب غضب النبي فقال له أحد الصحابة الجالسين يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا فصر وجه النبي نبيكم كان أجود من الريح المرسلة هل تعلم الريح المرسلة كان الحبيب أجود من الريح المرسلة نبينا لم يكن فقيرا يا سادة نبينا لم يكن فقيرا نبينا كان يأتيه خراج العام فيخرجه في ثلاثة أيام ثم يربط على بطنه بعد ذلك حجرا لأن حبيبنا كان يشعر بالناس من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ومن كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له إن فاض معك طعام لا تلقي به إلى القاذورات والقه إلى من يبحث في القاذورات عن الطعام بدلا من أن تعزم هذا وتعزم ذاك وهذا لن يشكرك وهذا لن يشكرك فأطعم فقيرا يأخذ بيدك يوم القيامة يأخذ بيدك يوم القيامة حينما يقول رب العالمين ويطعمون الطعام على حبه على حبه ليس عندهم ليس عندهم ذلك يخرجون أقل القليل الذي يمتلكونه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا استظل اخي الحبيب بظل الصدقة فإنها تشفع لك عند ربك اسمع اسمع مني اخي الحبيب أخرجتها عشرة جنيهات سقطت عنك لكن إن زدت فإنك تلقي بالزيادة عند من تربو عنده الزيادة تربع عنده الزيادة إلى كم دفعت جنيها بكم سيكون عندك يا رب هل تتخيل أن الجنيه قد يأتي يوم القيامة لأنك دفعته للفقير وأنت محتاج إليه فتأتي يوم القيامة فتجد جبلا من حسنات وذلك لا يعظم على رب العالمين وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون عشرة جنيهات تسقط بها الزكاة عن كل من تعول عن كل من تنفق عليه عن كل من تنفق عليه إن كان معك ستة أولاد وأنت وزوجتك سما أصبحتم سمانية أمك معك تلزمك أبيك معك وأمك كبروا في السن أبوك ليس معه نفقه تنفق على او تدفع بدلا عن ابيك وعن امك وعن, أخو... وعن اخواتك إن كانوا معك تنفق عليهم وعن زوجتك وعن اولادك اما ان كان ابوك له معاش هو مستقل إن هو امك فوجب عليه ان يدفع عنه وعن امك وان تدفع انت عنك وعن اولادك وهذا لا يسقط وهذا لا يسقط ان تطعم ابيك وان تسقط اباك وان تحسن اليه وان تعامله وأن تعطيه ان احتاج وعن أخواتك إن لم يستطع اباك أن يدفع عنهم فادفع أنت عنهم ثم ان كانت عمتك معك خالتك معك عندك خادم يبيت عندك مستأجر عندك على لقمة عيش ادفع عنه زوجتك حامل وقال لها الطبيب ستضعي في أي لحظة قبل العيد أو بعد العيد فأخرج نفسك لأنها قد تلد في وقت حرج كالتلد وال الصلاة ينادون لها في العيد أصبحت تلزمك فإن أخرجت فجزاك الله خيرا ثم أخي الحبيب تجد بعد أن تدفع عن كل من تعول عشر جنيهات كما قلت أو أخرجت طعاما لا بأس ثم لمن تعطي لمن أعطي هذه الزكاة زكاه الفطر لمن أعطيها سريعا ونكمل في الحلقة القادمة بمشيئة رب العالمين سريعا اعرف ان هناك اناس لا ينفع ان تدفع لهم زكاة فطر ولا زكاة مال هناك اناس لا ينفع ان تدفع لهم زكاة مال ولا زكاة فطر لماذا لانه يجب عليك اربع اشياء ان توفرها لهم اربع اشياء توفرها لكل من تعول كل من تعول كل من تعول ما, ما معنى كلمه تعول معنى اللي بتصرف عليهم كل اللي انت بتصرف عليهم بقول يا هو بقول بالعاميه كل اللي أنت بتصرف عليهم بمعنى ربنا سخرك تجيب لهم الاكل وتجيب لهم الشر في اربع حاجات انت ملتزم بيهم عندهم عليهم انت ملتزم جهتهم باربع حاجات ما ينفعش انك انت تطلع واحده منهم من الزكاه ايه هم الاربع حاجات دي ومنهم هم لا يغدو الزكا ده بإذن الله تعالى وبمشيئة الله وفضل منه ما سنقوله في الحلقة القادمة انقدر الله عز وجل اللقاء والبقاء بمشيئته وبعونه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والله تعالى أعلى وأعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد شكرا لك فضيلة الشيخ ونستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله كان معكم أعزائي المستمعين فضيلة الشيخ محمود جميل السعال خطيب مسجد الشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته